يفهمه الجميع ويفهمه كل من سمع وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعني يعني ملوش في الموضوع ما يتكلمش فيه ولا يتكلم إلا فيما, فيما يرجو ثوابه من الله عز وجل وإذا كره الشيء صلى الله عليه وسلم عُرف في وجه يعني في واحد من الصحابة عمل الشيء مخالف, مخالف لشرع الله عز وجل, الله عز وجل فيعرف في ذلك, ذلك في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاث, ثلاث مرات, مرات. مرات. لتعقل, لتعقل, لتعقل عن. يعني إذا حدث حديثاً يعيده ثلاث, ثلاث مرات عشان الصحابة يفهم. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت يسكت طويلاً ولا يتكلم في غير حاجة. كان يسقى طويلاً. ولا يتكلم في غير حاجة. وإذا كره شيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشاً صلى الله عليه وسلم، ولا متفحشاً ولا صخاباً. وكذلك أيها في الله قصة هؤلاء النفر من اليهود, من اليهود الذين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وقالوا السام عليكم, عليكم بدلاً أن يقولوا, يقولوا السلام عليكم قالوا السام عليكم, عليكم, عليكم ما معنى السام؟ يعني الموت يعني الموت, الموت عليك يا محمد, محمد فرد عليهم الحبيب صلى عليه الله عليه وسلم قال وعليكم وعليكم. فسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك فغضبت غضبا شديدا وخرجت إلى هؤلاء النفر من اليهود وقالت بل عليكم السام واللعنة تردوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة ماذا تفعلين ينهاها النبي عن هذا فقالت لهم، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما سمعت ما قالوا فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما قلت لهم يا عائشة قلت لهم وعليكم فيستجيب الله لهم فيه ولا فيستجيب فيستجيب <تكتب> الله لي فيهم ولا يستجيب <تكتف> لهم, فيه <تكتب> لهم فيه. الله سبحانه وتعالى يستجيب لحبيبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم هكذا. مش بقى يضحك بقهقها وما شاء الله يفضل لحد يغم ما يقوم عليه من كثرة الداحك يعني يفضل يضحك لحد ممكن ما يروح, يروح توقف وبعضهم يغم عليه وهو وبتح هذا لم يكن هذا من هدي من النبي من صلى, الله, صلى الله, عليه الله, عليه الله عليه وسلم لم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بقهقها قط ولكن كان صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما يبتسم ويبتسم حتى تظهر النواج هكذا وكان إذا أته الأمر يسره حاجة فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحفظ هذا يا إخواني هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أته الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال النهاردة والله قابلت يعني جاني مريض مرة يقول لي يا شيخ ده نسبت رب منه عوذ بالله, عوذ بالله. تبله عشان مش صبر،, عشان صبر, صبر, صبر, صبر, صبر ولو أن هذا ولو الرجل أخلص لله عز, عز وجل, عز عز وجل عز وصبر،, وصبر, وصبر, وصبر, وصبر سيدنا يوسف كم صبر, صبر يا إخواني سبعة يخواني عشر, سنة, عشر, سنة, سنة, عشر سنة, سنة على المرض حتى بقي هيكلا قذره الناس طفشوا من سيدنا يوسف. إلا زوجته. إلا زوجته ومع ذلك ومع لما أتى زوجة أيوب وقالت, أيوب وقالت عليه وقال السلام, السلام وقالت, وقالت يا نبي يا الله, الله ادعوا الله, الله. الله, ادعو الله أن يكشف هذا انت, أنت نبي فقال, فقال كم, عشنا كم عشنا في, في هناء من, من العيش كم أعطانا الله عز عزوجل فقال لا يعني أما نصبر على يعني سبعة عشر سنة من الافتلاه وما دعا الله عز وجل إلا أن بأن بأ رأى زوجته, زوجته قد باعت أظافرها حتى, حتى يعني تنفق يعني على أيوبة تطعمه, علي تطعمه, تطعمه فقال عند فقال ذلك فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحة, رحم الراحة, رحم الراحة, رحم الراحة فاستجبنا له فهذا الرجل يعني أكلمه تعبان طب أنت تعبان والدفاتر مش عارفين على الجنوب طب إيه دخل ربنا في الله هذا يا لحبة في الله من قلة الإيمان بالنعز اندل على شيء. على يدل على أن الرجل ليس عنده شيء, ليس شيء من, العلم. من, العلم. من العلم. لا من القرآن ولا من السنة. فهذه مصيبة. فاتلاقي, فأتلاقي الواحد والعذب. بالله إله لك يا أخي أنا أشتمت ربنا عز وجل. نسأل الله العفو العظيم. يعني, يعني هذا من كفرة الجهل. وهناك الكثير يا لحبة فلة. هناك تعديات كثيرة. نسأل الله العفو والعفو <تصفيق> وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان تارة رحمة للميت. يبكي رحمة للميت. لما دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فوجده يبكي على ابن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن يا رسول الله أتبكي وتنهان؟ أنت بتنهان عن البكاء يا حبيب الله، يا نبي الله تنهان عن البكاء وتبكي، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن، والعين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، وقال له هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحمه. ولكن يؤخذ ول على هذا على اللسان إذا تكلم وتسخط واشتكى واعترض على أمر الله عز وجل فهنا الكتاب وهنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يرضها النبي صلى الله عليه وسلم مر على مرأة تبكي, تبكي على قبر زوجها مات, مات ابنها مات فقال لها فقال يا أمت الله يا تق الله الله واصبر الله فقالت له إليك عني فأنت لم تصب بمصيبتي مصيبتي فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أناس من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلمك الآن هو رسول الله, الله. فذهبت فذهب إليه, إليه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقال لها, فقال لها كلاماً جميلاً, جميلاً نفيساً قال لها, لها إنما الصبر عند, الصدمة, عند الصدمة, الأولى. الصدمة الأولى هنا الرجال هنا هنا, هنا. هنا, هنا. هنا, يبان, الإيمان. هنا يبان الإيمان مش تصوت وطلط والآخر تقول الحمد لله قطعت شعراه وهدمها ولطمت والآخر تقول الحمد لله وتروح للشيخ تقول يا شيخ رضي لي دين الشيخ الله يردلها دين إنا لله وإنا وإن إليه راجعون. هذا رجل. الذي أحد ثواب الحبة في الله. تلت وتصوت وتتمرق في الأرض أربعة أيام ولا شهر ولا شهرين ولقسى أسود والآخر تروح للشيخ تقول رب دليلي. تمشي الشيخ لك وفي مشيخ جاهل يقول لا أقوله وأنا أقوله ورد. توبت إلى الله, الله. وندمت وندم. على ما فعل على ما فعل وعزم عزم أكيد على أن لا الله لا. أعصل لا, أعصل لا, أعصل لا. لا. طب في أي حديث لأ. هذا؟, هذا. إذا أتى رجل أنا والحبة في الله وارتد عن دين الله عزيزي ماذا عليه أن يفعل ويريد أن يتوب يقول أشهد, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وصوله رجع, رجع إلى الإسلام أتى رجل إلى فضلت الشيخ العالم الورع التقي النقي الشيخ عائض القرن حفظه الله وقال له بأن فلان من المشايخ يقول بأنك قد كفر يقول أنك كاف ماذا قال له الشيخ بكل بساطة هذه الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال له قل له بأن عائض القرن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رجعتين سهل الموضوع ما قال لوش بقى له كذا وقال كذا ليه دانهج عاذ وقعذ ألا قل له بأنه يشهد أن لا إله إلا رسول الله فهذا يعني من البدع ويأتيك بعض الناس يعني لا حول ولا قتل إلا بالله لا يجيد قراءة الفتح وكنا نتحدث بالأمس في الدرس الأمس نقول معنى محمد رسول الله حدش عارف معنى محمد رسول الله الناس بيفكروا معنى محمد رسول الله هو رسول الله طب احنا عارفين هو ما معنى محمد رسول الله هذه تعريفات مهمه نحفظها وما معنى الإسلام. معنى الاسلام معنى الاسلام, الاسلام ان تقول ]buh. يعني شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول لا ليس لأ. لا, لا له, له, له, له معنى قلنا معنى الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد ثلاث حاجه الاستسلام لله بالتوحيد ان تكون موحدا لله عز وجل لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله في الدعاء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة كله لله عز وجل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل وهذا من عقيدة المسلم يجب عليه علينا تعلم هذه الأشياء أما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها تصديقه فيما أخبر. فيما أخبر طاعته فيما حد، طاعته, طاعته صلى الله عليه وسلم فيما, فيما, فيما أمر وتصديقه, وتصديقه فيما أخبر, أخبر. واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن يعبد الله, الله إلا بما شرع. بما شرع وفي فكتاب العقيدة وفي فكتاب حاجة, زيادة حاجة زيادة كمان قال لك إيه. والتشبه, والتشبه بالنبي صلى بالنبي الله, الله عليه وسلم ظاهرا وبطن تتشبث به في, في, ثوبك في, ثوبك في ثوبك وفي شكلك وفي, وفي لبسك وفي نومك وفي, وفي أكلك وفي شربك وفي في كل شيء تتشبه بالحبيب صلى الله, عميزي عميزي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ونسأل علي الله أن يحشرنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فطارة صلى الله عليه وسلم يبكي رحمة للميين وطارة خوفا على أمته وشفقة عليها أول من تنشق عنه، أول من, عنه ينشق, عنه ينشق, عنه ينشق, أول من ينشق, ينشق عنه قبر محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ أين فاطمة؟ أين, أين عائشة؟ أين خديجة؟, أين خديجة؟ لا والله لا, لا, لا إله غيره. غيره. حريص علينا. صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول. رسول. رسول, رسول, رسول, رسول, رسول, رسول رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العشاء الحبيب صلى الله عليه وسلم أول واحد ينشط عنه قبر يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول أمتي أمتي فيأتيه الخبر بأننا لا نخزيك في أمتك أبداً سنرضيك يا نبي الله في أمتك في من أطاعك ولكن في المقابل أيها الحبة في الله يأتي أناس من على شمال العرش ويؤمر بهم إلى النار فيعترض لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يشفع لهم فينادي مناد من قبل العرش اطرقهم يا محمد فإنك لا تدري ما أحدث بعد فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا, سحقا فلا يستوي أيها الحبة في الله الذي أطاع الله عز وجل والذي جلس على معصية الله وكان على غير الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتارة يبكي من خشية الله صلى الله عليه وسلم وتارة عند سماع القرآن يبكي عند سماع كلام الله عز وجل ولم يكن صلى الله عليه وسلم بكاؤه بشهيط أو برفع صوت ولكن كانت تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم هذه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الطيب في في في يعني, يعني كان يعجبه الريح الطيب ما شاء الله أنت لما يخش على المسجد ما شاء الله تلاقي ما شاء الله, ما شاء الله،, ما شاء الله،, الله حاجة محمود حافظ يا حلو يا سلام تحب تصلي جنب واحد بات أنا جاي و جاي و رحت و عارف تبلي مثلا طيب أخذوا زينتكم عند كل مسجد ريح الطيبة في طيب وكان, وكان, وكان, وكان, وكان, وقان وكان وقان يعرف صلى الله عليه وسلم في طيب في طيب من طيب في صلى الله عليه وسلم وكان لا يرد الطيب وكان له قارورة يتطيب فيه وكان لا يرد الدهر قصة وقعت لبعض الناس ذهبوا إلى وليمة والأخ لم يفهم الحديث بالطريقة الصحيحة زي اللي جاء المسجد وسمع الإمام وهو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم إلى المسجد فأتوا بسكينة ووقار أخونا بقى سمع الحديث فأتوا بسكينة, بسكينة وفار فالرجل عايز يطبق السنة فجيه هو جاي أتى بسكينة وفار بسكينة وفار, بسكينة وفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش إذا أتيتم, أتيتم إلى المسجد فأتوا بسكينة ووقار أخونا بقى سمع الحديث بسكينة وفار واتى الى المسجد واتي فما إلى المسجد. قال له ماذا انت تفعل؟, تفعل قال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم من المسجد فأتوا, فاتوا بسكينه ووقار طب هات ارنب حتى لا حول ولا قوه الا بالله اي فلم يسال الرجل فقال له يا رجل اتق الله بسكينه ووقار هذا الرجل بقى ان الشيخ كان تحدث مره فقال بان النبي كان لا يرد الظهر فهونا ما شاء الله عمل وليمة لهم ليت الخروف أو ليت النعدي وحطوا على الرز وكلوا. وكلو. النبي كان لا يرد الدو. فيقولون له هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حديث والله حديث قال صلى الله عليه وسلم ويأكل ويأكل دهن غصب عنه طعبان ما مدرش كلو النبي كان لا يرد الدو الرسول قال كده قال وقال كذي وقال كده جل سياح قالوا, قالوا لما جلهم سار كلو فذهبوا, فذهبوا, فذهبوا للشيخ محمد حسان, حسان, حسان, حسان ذهبوا, ذهبوا يسألوا, يسألوا فضلت الشيخ محمد حسان يا شيخنا, حسن حسن يا شيخنا يا هل صحيح, صحيح أن النبي إن كان لا يرد الدهن قال ليه صحيح فسكتوا كذا في قاعد الله صلى الله عليه وسلم فالشيخ يعني من فطنة الشيخ قال في حاجة ملك يا جماعة قال والله يا شيخ احنا رحنا عند الأخ فلان وكنا معزومين وبعدين جبلنا الدهن لية الخروف وقال الرسول كان وقال لا يرد الدهن وجلسنا ناكل وقل الرسول قال كده قولي والرسول قال كده لما تنفخنا إن لله إن, لنا إن لنا لي رجعوا فقال له يا رجل التقيل الله عز وجل الشيخ حسان كان لا يرد الدهن يعني الطيب فواحد من قاعدين قال له يا ابن وشيتمه. وشيتمه. يا ابن كذا, كذا, كذا وكذا حسبي الله ونعمل وكيل. ونعمل وكيل فيو الحبيب كان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم وكان له قرورة يتطيب فيه هذه الحبيب صلى الله وسلم ولن أطيل عليكم في السفر ونختم بها إن شاء الله وللحديث بقي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل الوحيد شوف بقى الادي الحبيبه ما تسافرش لوحدك لو انت مسافر ما تسافرش لوحدك لوحدك يعني المقصود ان انت مش في سكه لوحدك تسافر, تسافر, تسافر, تسافر طيب وامر المسافرين إذا كانوا ثلاثة كانوا أن يؤمروا أحدهم فلان يبقى امير عليهم بس يمشي يبقى امير بقى في السفر وامير في المنطقة ويعمل حزب وجماعة وكلام فاضي انت لا في السفر فقط يا لحبه فلان وكان, وكان يحب, يحب أن يسافر يوم, يوم الخميس هذا من هذه الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان إذا ودع رجلا أخذ بيده وهو مسافر فلا يدعها يفضل مسك حتى, حتى صلى الله عليه وسلم حتى, حتى يكون حتى الرجل هو الذي يدع يده لما يسلم على واحد يفضل المسك في ذه لما الرجل هو اللي سبده ويقول أستودع, استودع الله, الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وكان صلى الله عليه وسلم, وسلم يقصر, يقصر الرباعين الرباعي الرباعي يعني إيه الكلام دين؟ يقصر الصلاة الرباعين الرباعي ننتبه لهذا الكلام لأننا كثيراً ما كثيراً نحتاج ونحن مسافرون نحن مسافرين نحن سجه هذه الأشياء كان النبي هو مسافر يقصر الصلاة الرباعين أربع رقاتي خالوا مركعتين فيصليها ركعتين من حين أن يخرج حتى يترك البلد وتختفي البلد عنه ومن هنا يبدأ القصر ركز معى على حجم محمود الفحيد تديه ومن هنا يبدأ القصر. ولا وليس كما يفعله الناس بعض الناس يصلي في مكانه يصلي في مكانه الأول مكان. وبعد كده يطلع لا القصر قصر الصلاة يبدأ عندما تختفي معالم قريته يعني أنت في بيانه والآن وصلت مركز الشرطة المطوبة أو عديت البر الثاني صل, صل ابدأ اخسر الصلاة الصل من, من حين أن يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ننتبه لهذا يا الحبة في الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر إذا جد به السيء إذا سافر يعني وكان من هدي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرق كانش بيصلي سنن بها مفيش سنن, بقى سنن, في سنن في الصفر, سنن في الصفر. في الصفر. إلا حاجتني من حاجتن بس. بس. بس. بس الوتر أيها الأحبة في الله وسنة, وسنة الفجر كان, كان لا يتركها صلى الله عليه وسلم الله سلم. سلم. طيب. طيب ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها يعني مفيش سنن في الصفر يا أيها الأحبة في الله رايح إسكندرية رايح مصر تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وإذا جي وقت المغرب تصلي المغرب ثلاث رقعات والعشة ركعتين بس. بس. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. إلا ما كان وطرا وسنة فجر هو ده اللي كان بيصلي غير السنة ما فيش سنة, مفيش سنة. فإنه لم يدعهما حضراً ولا صفر لم يترك الود ولا سنة الفجر حضراً ولا سفر وكان هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم إذا علوا الثناية يعني مكان عالي عربية طلع على كبري ماذا يقول؟ يقول الله أكبر كبروا وإذا هبطوا, هبطوا الأودية أو الأماكن المنخفضة يقولون يشب سبحان الله يبقى يلا حبة في الله نختم بالتعريفين بتعريفين, بتعريفين مهمين معنى الإسلام. الإسلام. معيتها ثاني عشان, عشان الأخ يحفظه. يحفظه. معنى الإسلام. الاسلام. الإسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد, بالتوحيد والإنقياد, والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. ومعنى محمد صلى الله عليه وسلم طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واكتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين